والقاعدة كما سبق تقريره أن من أظهر الكفرة كفرنا هذا الأصل ومن أظهر الشرك حكمنا عليه بكونه مسلما هذا الأصل كما لو نطق عندك كافر أصلي قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تنتظر حتى تأتي فتوى بكونه مسلما أو تحكم تعتقد عليه تعتقد في قلبك أنه مسلم وجب عليك أن تعتقد أنه مسلم ولو انتظرت فتوى من هنا أو هناك كنت ممتدعا. لأن هذا لم يقل به أحد من السلف كذلك من أظهر الكفرة فتعتقد أنه كافر فإذا رأيت من يستغيث وسمعت من يستغيث بذلك الله عز وجب عليك أن تعتقد أنه مشرك وإذا رأيت من يسجد للصلم وجب عليك أن تعتقد أنه مشرك كافر ومرتد عن الإسلام ولا تسألوا ماذا تعني ماذا تقصد هل صدقت هل كذبت هل تعتقد لا هذا كله من أقوال الجهمية وليس من أقوال أهل السنة والجماعة البته لأن السجود للصلم كفر أكبر عملي وعرفنا أن الكفر العملي نوعان كفر أكبر وكفر أصغر الأصغر الذي يقال فيه كفر دون كفر والأكبر كسجود الصلمي وعرفنا كذلك كالحكم بغير ما أنزل الله والتشريع هذا كفر أكبر بمعنى أن كل من تلبس به لا يشترط فيه اعتقاد ألبته وإنما يشترط الاعتقاد في الكفر الأصغر لأنه معصية من المعاصي ولا شك أن من وقع في الزنا لا نكفره من وقع في الربا لا نكفره وإلا هذا صار مذهب الخوارج لكن لو السباحة الزنا قال هي ها هي مباحة حلال والسباح الربا قال هو حلال ماذا نحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة حينئذ حكمنا عليه بكونه كفر وخرج من الملة هل هذا مذهب الخوارج لا ليس مذهب الخوارج مذهب الخوارج عند من يعرف معنى الخوارج ويدرك معنى هذا المذهب وحقيقته مذهب الخوارج يكفر بما لم يكفر به الله عز وجل بمعنى أنه يجعل مناطة التكفير كما أنه فيما هو كفر أكبر يجعل كذلك مناطة التكفير هو المعاصي الكبائر وهذا محل إجماع أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلف هذا لذلك على أن ليس كل من كفر بالكفر الأكبر اعتقدنا أنه من من الخوارج فإذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة اشترطنا الاعتقاد لأنه ماذا؟ لأنه معصية من المعاصي كالزنا والربا وغيره، وأما التشريع العام أو سن القوانين ولو كان قانونا واحدا وتشريعا عاما تعميمه على الأمة كلها هذا كفر عملي أكبر لا يشترط فيه لا يشترط فيه اعتقاد حينئذ فرق بين بين المسألتين، فكل من أظهر الإسلام حكمنا عليه بكونه مسلما وكل من أظهر الكفر حكمنا على الكفر الأكبر حكمنا عليه بكونه قد كفر ومرق من من الإسلام بشرط أن يعل يعرف المسلم ولو كان عاميا ولا يشترط في تنزيل أحكام الكفر على فاعليه لا يشترط أن يكون عالما من العلم بل العامي فيما يتعلق بمسائل الشرك يجب أن يعتقد أن هذا شرك وأن فاعل الشرك مشرك وإلا لما صح له توحيد لأن الله تعالى جعل الكفر بالطاغوت ركنا في معنى لا إله إلا الله ولن يصح لي موحد إلا إذا أتى بهذا الركن صحيح أم لا؟ فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة آمن بالله في زعمه ولم يكفر بالطاوة هل استمسك بالعروة الوثقة؟ الجواب لا إذن كيف يقال بأن, بأن العمي لا يكفر؟ قل لا يجب أن يعتقد أن من استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك فإذا رأى من يستغيث وجب عليه أن يحكم عليه بذلك وإلا صار عنده خلل في, في التوحيد قال أبو قيم رحمه تعالى وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا ها هذا جاري على ماذا على ظاهره أبناء المسلمين العاصل فيهم أنهم يلحقون بآبائهم فهم مسلمون وأطفال الكفار ما حكمه قل هذا كافر الله عز وجل حكم بذلك لا يسأل عما يفعل هذا عمره شهر وأبواه يهوديان حينئذ مات ماذا تصنع تقول مات على الفطرة أو تقول الحق بابويه يلحق بأبويه جاهل أو عالم ها نكفره أو لا نكفره <تصفيق> إذا مات صغير وعمره شهر مثلا حينئذ نكفره أو نكفره أو لا نعتقد كفره طيب معذور بالجهل أو لا فإذا كفرنا هذا النوع تبع للعاصل وهو لم يقع منه فعل ولا قول فكيف بالذي يصبح ويمسي وهو يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله هذا الباب أولى وأحرى